بسم الله الرحمن الرحيم لا أ ق س م بهذا البلد و أ ن ت حلهم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد أ َ ي َ ح ْ س ب ُ ان لن يقدر َِ عليه ََِْ أ َ ح َ د يقول اهلكت مالا لبدا أ َ ي َ ح ْ س ب ُ ان لم َْ يره ََُ أ َ ح َ د أ َ ل َ م ْ نجعل ََ له ُ عينين ََِْْ ولسانه ََِ وشفتين َََِْ وهديناه ََََْ النجدين َِْْ فلاقو تامل عقابا وما ادى روك امال عقابا فكورا ق ا ب ت أ او اقامو في يوم مسغبة يتيما ذا مقربة او ميزي مسروبا ياتي ماذا م ق ر ب ت أ او مسكين زى ماتربت وكان من الذين آ م ن و ا وتواصوا بالصبر وتواصوا ب ا ل م ر ح م ة أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة والذين كفروا باياتنا هم أ ص ح ا ب ا ل م ش أ م ة عليهم نار م و ص د ة